الرجم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على هموم الدنيا والدين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين ما بعد فيقول رب العزة جل في علاه أعوذ بالله من الشيطان الرجيم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 من السماء لكم منه شراب ومنه شجر فيه تسيمون يُبْتُ لَكُمْ بِهِ الزَّرْعُ وَالْزَّيْتُونَ وَالْنَّخِيلَ وَالْأَعْنَابَ وَمِن كُلِّ الثَّمَرَاتِ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 وَبِالنَّجْمِ هُمْ يَهْتَدُونَ أَفَمَن يَخْلُقُ كَمَن لَّا يَخْلُقُ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ وَإِن تَعُدُّوا عَدَّتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا إِنَّ اللَّهَ لَغَفُورٌ رَّحِيمٌ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا تُسِرُّونَ وَمَا تُعْلِنُونَ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 كيلات وهم مستكبرون لا جرم ان الله يعلم ما يسرون وما يعلنون انه لا يحب المستكبرين واذا قيل لهم ماذا انزل ربكم قالوا اساطير الاولين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 فأتى الله بنيانهم من القواعد فخر عليهم السقف من فَوْقِهِمْ وأتاهم العذاب من حيث لا يشعرون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 فادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها فلبئس مثوى المتكبرين عشر كان عشر في بغولي يسدي أدادون وحونا كميدي عشر نور سعدي كنا صابصنا تفسيرك قرآن كريم كه سقالي اللباتان أيضا ادبوك كوبا يا هاي أيضا كوبا ادبوك بالله ونايا من سورة النحل كميدي أيده سجال يلوا تنادني وأقول جاي من من النفسية. إذل صورة النحل كمذا؟ صورة النحل وحيكم رعابا قول المولاه تبارك وتعالى وأوحى ربك إلى النحل أن اتخذي من الجبال بيوتا معلمين تواجد الصورة ذكر برتاي ترا ماشها سيكون رعابا تهاي صورة النحل وصورة اللحية تبناد هرسك قرانك كأو كقومه مارك اللقاء بالله باترسيق فاتح هذا بربي الناس نلوغه كأيو وقال يتباني أفر سورة نوياه قرانك سورة نحلي وسورة دي اللي يتبنه سورة نحلي مكية وحيك متاه سورة دي سودة انت سوبانوه عليه الصلاة والسلام وكل الله في مكة المكرمة احيدنا صدح يتبان سنو امري جيسا باركي سيهور مارك النبوه دي الرسالة بالله باتي فيلاس 12 سنه يخي ما كلمه مكرمه كن ولا سوردي سود جاي كرسي جو دوناي تي يا سي هي سوره النحل كمته هي مئة 128 وعشرون وقل تي يا سي د 20 النحل آيه دهب؟ يدي او بلا وسي هذه السوره فان سوره داتن کو بلا با يا بسم الله ا بو وين ماجي استسري هل يا رحمن تعريس بودا اون گودا گارتن حريسا الرحيم نذ گرهانت او انت رميسر رخد کو کوبن ربدان حريس الله قال أمر الله فلا تستعجلوا هذا ما سورة دماته تايب وأبتهي كفار مكة سيدة أي أدي بجيين صوبانها إيأنتي رميسي كبيرك إيأتي لوين أنت لو إيأ غرورك أي كجر وحوق عليه هيري عداد في بدل بلان نبر بن الحرق أي وعجري اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فامضر علينا حجارة من الصماء أو ايتنا بعذابنا لي في عذابك ضلب وفي سورة المعارب سأل سائل بعذاب واقع للكافرين ليس له دافئ ويستعجلونك بالعذاب وإن يوما عند ربك فالف سنة مما يتعد قل كالمركي عذابك وارسانايا أي عر كايم فلا معنى لاستعجاله دك درس يا دك, دك, دك, دك قيم يا الله ما عذابك إن هذا حديك لما على دك درس لا الله خبي أمر في عذابك إنه يمدو يمد أتافع المالي وعمرك يمدنا مجرين لتعاقبه جوعه وح إنه يا الله مدون وحينو إمانا يالله هوب انساكي كجر سدقيان ماذا وكاله ايمد بيلميطاي كل قصاصيري وحداي أهان لو قاعديني التأيمي عمر الله أمرك يا بوين ليذ عذاب عمري وأو يمينه فلا تستعجلوه وحبا حدك دكسانينا إذنكم بدك دكسان أيو دكدكو سبحانه وتعالى فبوهو ككر نغضي أما هو اي فاش لو ذا لوذا من المخلوقات حدو اصنام يا هي حدو اجلام يا هي حدو مواد يا هي حدو ملائك يا هي حدو بشر يا هي وهاي بحقي شي لوذا جنيا انيغو شريه يا هي خدي هو ينزل الملائكه الى ملائكه بوتجيا ملك جبريل ملك القرآن كي واقي الله هضلايو جبريل با لوزو دي القاصد مجد عيسى الله عبّر الملاك شوتنو جمع قي عيسى هيردا ف ينزله الله هو تجية الملاك الجبريل بالروح القرآن بول تجية القرآن كي بروح الله عبّر سيد النفع تا كيرك مركى يقصو وحنا ولادو أيها كلب تنا القرآن كمركو قالوا ونولانس حسوك عليه سلامة وسلام أنت همركو ناتل ما ما يجي ويرقفك مودنكا وليس في جوفه شيء من القرآن كالبيت الخرد أقل دماء إلا أي ولا ميدي أي إذا قل كقرآنك وقلبي جعلوا أي أكفك يا قلبي جو النولان أي إذا قرانك والنف للقلوب أي النفو يا أي حتى يجيني قلبي كبعله فويل للخاصيات قلوبهم من غير الله ولاك في برالي مدين وادم تكفك ما قلبي يشوبابو بالروح قرآن بلدة من أمره قرآن كأنه أمر كأب هي إذن كيسة حق سال لجدة جيا أسبابك له قرآنك قميما دو تجينها لتجينها يو هي غورثة قو قرآنك دعايو هي أكله دجينا يو انتبه وان وصدق الله في قوله وبالحق انزلناه وبالحق نزل كركن سودة جيا أي يا سي ديانو سو دجاي بو کو سو دجاي كل كحو الله سو مراجي يا دو نشي لگا كيناي يا اديتا لا كيناي هي واكو درسا چاري مال الى بو سو دجاي يا جغري لو لو سو محمد لوو دجاي سدقدا حدو دمراي في سوره سوره وإنه لا تنزيل خذ العالميه هذيه بالعالمين ودجاي يا نو سو ديوي بي نزل به الروح هو جبريلا جبريلا حقاقيا على قلبك إلا ظوامحي لتكون من المنذرين بالإسان العربي مبين كنك إلها منزلة إلى جبريلا والله صديمي إلى محمد اللقودة إذكروا حكومة درسا من أمره أمر إباء وحال الله قوصة في المشركين أي قرآن ككرشاكتين هذا إلا قول البشر ان هذا إلا صعر يوسر هذا إلا أساطير الأولي وحصول دمبينه من أمره أمره بحقي أي قرآن وكسوه دقي حتى اللقو درجيه حلا من أحد كلكي محمد عليه الصلاة والسلام يشعو إبعو طانو اللقو درجيه وإغتراحات أي مشركين تلعايين وحيرا دموه كان محمدا أغنكا إن مسورية بقادكاني كلك القرآن كاللالدون تي جسيق العربية ضائفة مكاوين لبدا مغالبة ننباهو قانجيسكا أماما وليد بن المغيرة في مكة المكرمة أو أروى بن المشعود الثقافي في الضائف ما ماميز القدسيو لولا نزيل هذا القرآن على خجول من القريتين عظيم لبدا ننهوهوين ضائفة مكاكلة جوكتا الجزيرة العربية هو قامسو ننه غير ثقيفوياي ننه قراشي لن كان ما تقوى كلوت جيو محمد لا دوني اهم يغصمون رحمه ربك ويا قيبي ايري مشغول بكل اي لمن اعتركو كدجيا يا شاول اي بيرو كدجيا او ومن عباده اتمديس كاملا قولوا ان لو كدجيه وحليغا اوامر الله شيء هي هوش وما شيء كبلاد ارك ان انذرو قولا دينا القرآن قال لقودة سيئي يا محمد فمد يئي الأنبياء هو المرسل ديكا هو حدونك أغدقتان أنه أرنك إنو يئي لا إله أحد قرنك عابده إنو سنجر إلا أنا أني قيبا ماهر عبادة بجميع أنواعيها سيدي حفاظ أولانته إله وحانا نهين أي حفاظ الله ديكو فاللقع ذا مدنئيها قولك لا اللا عابده حضره الليكو يئي يعبدك غير الله يعبدك لا بد من النار باكو أقبل الله من إذا وصدق الله في قولي إنكم وما تعبدون من دون الله حسب كأنم أنتم لها واردين لو كان هؤلاء آلهة ما وردوها وكلهم فيها خالدون في صورة الأنبياء إذا إبادة إلى غيرك إلا عبدك واللقاء دم زنايا كنت تغنمها قبل الله تعالى أما أعيق يدينته أحد العابدي كرام بجيره ونانيق اللهه لماذا؟ إلا أحني ما ديسه يصدوا وهو أبوره وهمه مره علم ديسه قدر ديسه أعودي ديسه أي إلا عابدكم مطاي أكاد عابده سعى وحا دون كما الله يخلقوا أفلا تذكروا حقاك خدمتهم إركا يدونك يآخر إي إيه أحد كي بسي إيه قبطي سيباد يا اونكه اعطيه لي شيء يا وحوح وقبتي ان لا ركن سباد وحوه ذاجي مس قاعدين بختي 100 مشقين اسميه اف ما يخلق كما لا يخلق اف تذكروا هذا خلق الله ادونك اركسي الى ابوري فراروني ما ذا خلق الذين من دوني بل واحد تستان اله واحد سوكيه مخلوق اليك وهي قبتين هل اعبده يتسوي ان انزلو ديغا انهو ارنكاينو ياي لا اله احد قررقون عادو ده مجلو إلا انا انيقا يبا ماهان فا تقول انيقا ايقا بقوبرك ايقا تقول اللي بجاني ايقا كوفانتا امتتالو الوامل واجتناب الناوالي وحان اذن فاراي فرما وحان اذن كرربي كفو قادا دين طولان لابد ايقا كوفانتا سيدا دراد ايقا دوكي مطاد دينا اي, أي اوامير نواهي ذي كفق هذه جنة لم يقايسك له وحيب الرالي كيهاي كله متقيم باله ومن يتقل يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث الله يعتصد ومن يتقل يجعل له من أمره يسرا ومن يتقل يكفر عن سيئاته ويؤذم له أجل إنما يتقبل الله من المتقين إن الله يحب المتقين والله ولي المتقين قال كادوني آخره بعنده وحقويا متغن سرعه فرمي لا إله كرمت الواعبد مجرو إلا أنا أنا قال الله ما فتقوني فتقوني إذا أبصر أدي الذي تريده قالك باللبن سير أهلك أرتو الله أبدا الله راعه هل كسر حقوير يوحين غير الله أيه حلمودا يجي خلق أبوه يومي السموات هي ريال والأرض دول ريال في الحفين لا يعبدون أمل وما خلقت الجن والنزاع إلا اللي يعبدون وما خلقنا نصما والأرض وما بينهما باطلا أفعسبتم أنما خلقناكم أبدا أيحسب الإنسان أيدرك سيدم وأكره اللوم ما أبوري دون اللهم لس إبن لا قصروا كل عبدوا الله مهديه الله حوسه الله مانه أي الله أبوري حدان ليالينا ولا ساقية كل بقول قولت الدبوة ده محي قبتنه خلاقه بكالي وحوء امي السماوات الريال يهوالالله قول اليال بالحق إن لعابده أيه امي تعالى سوى الباب ووه كوريه عمه وحاي يشكون لو ذا جنايه وحي امي وحيكو يا لان هذا اللعابده جانا محيان هذا اللعابد هذا محيان يدعو من دون الله ما لا يضره وما لا ينفعه يدرُو لمن ضرُه أقرب من نفعه لبيس المولى ولا بيس العشير ولا أعبد خير الله بوجبة بل بدل أوكي جودان مركي بحى خلقة يبوح أمي الإنسان تكين نجوى من مطفة نعم وكوامي كل كان قروح بل بدل أحب جبل بدل يجرك يسلف يلط يهيل يسد يبيكو كومه يا نطفه شودا حد لا يصبر بانديغو في ما كان حياه ما مو كان نطفه كون كالهه دعان المجلان لو داديي او ضعيفه او مستغفره او اورايا او قفكو كييميت وسنغلكوهن ان لو اركجيكن سي المرضيسا دخانك الضعيف كا ايا قفكان دلقوماي الا من خلقكم من ماء مهين فجعلناه في قرار مكين إلى قدر معلوم فقدرنا فنعم الغادرون كل أحدك سعب أدم مدن سلاس وحيالي وعن سلاس وحيالي مهروك يلا وحبا خلق الإنسان هدواه وميدتك من نطفة بعن حنوك أمي يابك اللاركي هده مدي نمدي لدافيي إلا وينييي مرمه الله ستاقي أولا يرى الإنسان أنا خلقناهم من نطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونصي خلقه قال ما يعي العذاب الله يرمي عاصبني لف وسوق هذا لفجبوه بربوري لفيه وصارت ومين نبيكو كني يا محمد أتراه ربك في هذه لفهم بربوري ديني أبو ذب ذب النخدي نيو ربى على قصون علينا نعم ويدخلك الناس أن أنت قصون علينا يا لعذاب أولم يرى الإنسان أن خلقناهم من نطفة لفوا صوته مي لكن أساقا وعلى فكر ليتان لقى أبو روح لعانا أولم يرى الإنسان خلقناهم من نطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا لفوا الناس صوته مي وانسي خلقه إوحكهم لقى ريب قال ما يحيي العذام ويرمين لفاها من تيام ولين قل يحييها الذي أنشاءها أول مرة وهو بكل خلق علي أول يومي اللي هو يومي أي هذا نومي فإذا هو إنسانك خصيم ومرميا مبين مرنك سواء عني إلى أن كابري أردت خبيعي أم تطلبادي أبنا ولا ما يصير إركاكودري بل كأجوجلي إركارابورا كاني بل كعنتوا كاني وكنا نعلي الله مرميا والرماء يرعى لك الأيهاي ولا نعام أرقي الله إيه قالي خلقها إلا هو أهما النعم وليد لكم لأجلكم إذنك وعك لدوان مخبوقة دادك إيه انتكال دادك مع الله أهما إيه يا أبا عبدا يا أبا عبدا انتكال مع الله أهما إيهك ترصد الله أهما شعرنا الدنيا ذهو أجرة العمل إلا قبك العبدا أيام مودن إيه كل انتفاع إلي أقفك عابدي واري ثمين واري والرأي واري الدنيا ذا إنه كنت فأحاق الملك وصدق الله في قوله كل من زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا كوان مؤمنين تالي إياك ربي ثمين ناشاو حالله ألا إنه عابده حداد عابده الدنيا ذاو أكون خلال كل <تصفيق> كله هو الذي خلق لكم ما في الارض جميعا وصخر لكم ما في السماوات وما في الارض جميعا منه لكن هذا العابد من الناس قطة نطرد حقه ملي فالكالة قاله ار يدول بقفشتين فقال نما حمده انه ايام مكة بيسه ايكي نفسه بأدوية وقد ايكي لقب قبطه رقل ايهاي انسان لقب قبطه يا بوشي اغريق نيو لانسان لها كله قول انك ان رقل كل فاسا الرب يريولان عام حوليه خلقها الهواء ومي لكم لأجلكم إذن كذرتين بها الله ومي فيها وحا حولها كسوغان دفء دير سبا كسوغان أنا همارك هالعبتان في الجنوب مضحا موضو فابا انتو يا في فيه قبصته يهواقه وقل لقائيا مال دلقاني سرمالي حانو لكم فيها الدفء حداد أنا عبتي وهل بعنتي تحن اركي ميشي حداد حورام ما شايف بريات نحجل شي باقول نفسنا يعني اركي ميشي حدي كلمه قاركوده ايا ذر ايا قال لا سميسنايا اقل له مركه لسرير باديا سنت الله ولدره دا. دا لمرينايا دد ع وفرينايا سودي ما يو لكم في هديف انتدل يا دهن كده يا لا أنت يا قبوجين كعليا ومنافر لا أنت كليا ما هو كجوري يا فول يا دانسوا يا ومنها حالها أتأكلون فيك كأنت أنو عياك بلن ولكم وأكلوا ذلكهم كلك عندي منافر لجسوا جذبوا فيها حالها جذوها جمال حرجو يا شافرتن حين قرت تريحونا كرفسودل ميزان يضع علاشينا عندك بحضه عندنا هنا بحضه خمسة ميزان سودلكي فلكا سودل ميزان وروح بذنا يوحينا يو جردة تسرحونا سبع دي فوتنا يسانو أرياشا إنتي سقوطيان الماء واكدوا في مندونا إتجاه إن الله سميعه ماشي داخلة أي أريه ديتا أي ديتا أي ديتا أي فلكا سودل ما ك wa ardo markay soo daadiya afirka markay la tukanu inta buurashan giyay nagu subto iyo arurta dibe loogeyaa hawlana la soo ma jiraa hadaat soo hooynaysan iyo markay waaga balyo aad ka kalciisan idinkoo maalay kun xogaar aad ku leedii waxa intaad waxa tahmilu naxmulayda waaligaad aqalakum kuna أي جينا إذا قال يا الله الله هذا رادينه حتى أرضي لبجيرة إن سقعدم قادكرتين بنيها براو اللقور أرثا حدث سن كيلوس من كره كات جربكم عاية إذا تمن كيلال سرعي لكم إلى سدوه وعاية جديبو جينا يا إذا أربع كات برون وتعمله وحين يمولي إذا قادا أصغاركم وليس يلكين إلى بلدي مجالي قادا لم تكونوا إذا نهاتين بارخيه بلد كامل محقارسين لها ماتيه وراشد بياما قادا كارتي دربقا كودا ايا إلا بالشيق الانفصي نفع ذادي ايا الرافاة انا دكوتا كتماها ملاينا وحقين كارين ايا حولي وحيدين كاين ايا حدا با او قادا انا ربكم خب قصاس اذين سماييي نعمل الله صلى الله عليه وسلم اترى لبضان لرأوف الا اذين ترايو او حمو ايا ببا سلمانتو بو كترايا خا حريص حد الله يمين حزب لهم حتى بينت روما إذا أدرك عذار فلوح مانع أي نكور تجنرك أتاهوا حايم أمر الله إبروينا تلدي فلا تستعجلوه هذا هدك سنين هذا بقي يا قيامتي يا جاردي يا موتي انت بويس كريم أنا سبحانه عب إلى عبلا أمبرنا وتعالى خبي ووكر نخل أما واحد أي يشركونا كوا إلى غيرك عبدا يا إلا ولا جنايا من المخلوقات إبواق كوريا ينزله اللوادجية الملاك تجبرين بالروح قرآن قلوبه كنوراته أيولا دجية من أمره الله مرخيهاج أيوكا دجية على من أذكركِ بوكُدجية يشاؤ إبواينا ودانه من عباده أدمري سكمله وحان اللدجية قرانك أن أنظروا ما فيا له دجا وحدهم هذا أرنك إنو لا إله أحد قرر لقو عابدا إنو سنجرين إلا أنا أنيق إباء ماهانا فاتقون إقعب صدوه خلق السماوات إلى الريال والأرلا قول ليال بالحق إلا عابدا لقو شكر يا الله حسو أيه قوهما تعالى مرلغات بإباء نغلي عما وحبو كاكور كريم أيش ريكو لالداللوو دا جنائيا خلق الإنسان الددك من نطفة نعام بوكاومي فإذا إنسانك دعانك اللقاومي هو إنسانك خصيم وفعيل ومدمورا بدانا مبين مرانكي سعديها فصوصي يا حقي يا ربقي أومي قول الله مرمايا ولا نعاما حوالي هنا خلاقها نعموليدي أهباء لكم لأجلكم إذنك بني آدمك ترتين بالله أومي فيها وحن نعموليدي قدهد هذا كان دفء دي ديرسي قبوية لحنة هذه الدرستان هي ومنافع نقالة كارة ومنها نعموليد حقه لا تأكلوا في البكعونتان ولا كم وحد لابهين فيها نعموليد جمال قروح ليسافرتان يعرقوا حين قورتا تريحونا صوبة الميزان قلبتي وحين قورتا تسريحونا سبحة فوفين عيزان وتعملوا نعمولي وحي قادة أتقالكم ولا إن إلى البلدين بيوجد مجال حجج لم تكونوا أيضا هاتين بالغين بل كأقوى عارشين لا إلا بشق الأنفس نفع هذه المغارة ما بدنا المجري كرتان إن ربكم برسايين يالي الراعوف ومع الله إذن كتوري الرحمون إذن حريصين والخيل والبقر واليادي التي تحيك صعوتها نعم ولا أري الله يقبل خلي الليل ما أبورين هو الخيله فرداي بيدين ابوري فالبيغاله اغلي الباء بيدين ابوري الله ثميره لو ابوري قلبي من نافع ردو انتو ييعانو وانو يبغني كون محل لو ابوري لتركبوها في نفوشن جديد وزينه جروحنا ولو ابوري أقف ما غاري دايدان لا تعلمون هدر قورين اي يد مركاي سو دغتاي تغيرت ما جيري بابوري ان عيالكي سي الله اوغا انكما هوغي مراك تن متور خله ابو خرك تور زام دون دبايلها ودودا وهداي دبايش قلوقيسه ياشا يوسكين الريحا فيدلوننا واه جيري هدا عمل يا اذكابا هذا اللادايا في مرايا ومن قوله تعالى ويخلقوا واكلوا ام دونا انها درجهن لو ما هو وايدان لا تعلمون النوع يسوغى فغاليكم ما تلا رؤوي وقووان والخيل والبغال والحمير كل ما نجلوميقا لما راحوا فحديل لجوجو ابور على الرعاء بري حديل لجوجو على الرعاء بدا حديل لجوجونا هو الدين لك جوغانا ذا يورد إذن كواب القاديد لوميقا ما لا تعلمو وعلى الله يبا وينكر كي وحا لا على غيره أحد ثلو يالك لا مجيرو قسطو السبيل ودد طوصا عبينت وهديناه النجدين رسول بعل الله ديري كتب بعل جاجيي وحي حلالة يوحي تؤيدك يا شركة كفرك يا إيمانك هذا يا أثيانك ألا كلا عديم كل كلا عديم خيار مسكحنا والجو يلا يا جرا خيارنا والجو يلا أكو قصبة يملا وعَلَى اللَّهِ إِبْوَىٰ يَنْكُرْ كِيْ وَعْقَ قَسْدُ سَبِي فَدَرَتْ أَوْسَانَ عَدَيْنِ تَدْرَ وَمِنْهَا وَأَشْوَجَ دُونَهُ وَدُونِكَ كَمِيدَةٍ جَيْرٌ او ان بانا نه ايديلكي فمنها جاي با انت يا حقدره يا كفرك يا معصيه يا دحه يا حنت يا توغنمده فمنها جاي و دوين هنو قلو عم اسكا الهاليه ولو شا حد يعبدونه و سن دونين حداكم و ذين لا اجمعين لمن او سي قسبه قال لي هنون لا لكن هدايا اختيارها وقفك هو دوورته ايا للرب هذا الذي يقول لسعوة القدرة ذهبكو تسينيسي ساد الرميسي هو معبود حضوحها الذي الله أنزل دجية من السمائك ما أنبي لكم لأجلكم أذن كدراد أي ربكو أجي مادا تذكيني الدنيا دينية دلكين منهم من الماء بيها شراب وعبتان ومنهم قارنا روكي قلان شجروا دوغ بي صابحيان ايه قاب وفياشا هي عيشا هي براكتا ايه بللياركي ليعلا تذيه الدنيا ينوعبنا قار روكي قلان كوه دولك قلان قيمه دوغ بي صابحيان حاليه فاعون حالي ايه حاليه بي نوكا قادلنا ايه قو عانيه بي صباك ايه ان خواب كي اوضن انكو نوضن ماضي لكم لعجلكم يا ربي ر منهم من الماء يا قارقو شراب وعبتا ومنه قاركل شجر دوب بيدين بالعيان فيه في شجر دوج بيها أوساد أيات تصيم حلاه دغزتا ينبت أبوه دلية لكم بدين كده بالما فيه سبب طولا أزرع بدر وزيتون جدك يا النخيل تمر يا ولا عنبة أيها رب الروب كيدين كده دلية حتى بزوجين جد قيان يا مربعة يا دع مدينا مجيران خلك روبك سبنتي أيه الله يدين كدالي يا كريغود ما و كل سمارات إنت مربها أما تدها أما الدنيا عنده أما اللبلبها عنه مريال إذا الكب روبك يندين كسب الحنا إن في ذلك أنت الله يدين شاكي كده أيه حا كوسكن لا آية تصدق وين و الله يدين تصدق على وجود الله وعظمته وقدرته و والرحمة وحكمة إياك لينتسيك ولكن لمن لي يا أمة قنيص تذيلك ما ذي قوم يندث يتفكروا ما منايا أو مسكعيد الشقي نيزو أماكم إكل حنا كلوين حين واركيا اعتبار ملك اعتبار ملك وصخرة الله سهلي لكم لأجلكم إذا كدت ترتي وعوف ذيدي الله إلى حب ساؤ النصتان اور عزتا والنهار مالي ثو ازيگتان او وحتبعتان والشمس اخره سيكو ليل كده ادو فاينيتان وانا واراكتان والقمر الضيه صد بلاها يا حساب تووكلا والنجوم حدناكله مسخراتون والله في يدي في امره امر ابي ايا لو في ذلك ارنتك غيده واكوسغان لآيات تسالال ووي الى جرديش يا عظمة ديسا يا قدرة ديسا يا علم ديسا يا رحمه ديسا يا حكمة ديسا أي الله ينتاب ولكن لمن لقوم تضع رحمته يا حكمته قرناء يا وربهم يناء وراء يا ونعمته مسمية ورمها علينا يعقرون وحكتها قوة في كرايا يا قوة وحقرنايا واما شينا اسمه الله يزيد فديدي زراة باوهماي لكم مين والله كوماي في الأرض بولك جودي هيسا وح هيك مران لو أبوري ماله بولك جودي هيسا وح اللو أبوري إيدا يجي إدين كترتين باللو سمير يجي مختلفا إسا راسكلا جدي زي يجي الوانه مدبجال كيسا إن في ذلك أرنتا جودي له وح كوسو كان لعائة تسمى لقوم من ذات يذكرون وخصوصا وهو حصوصنا ايه او حقارنا ايه ايه مسكعشي خينا يسألك قدريده ايه بعدان الاطوسي والخيلة فرديه ايه هنا اوغين هده وبابو رضا ايه دايو رضا ايه الله ايه بوين كركي قسدو السبيلي جدك حقها عدين تيسا حدو عد فصل صادرين كتب زود دجي حول بل عدي فما شاف اليوم وما شاف اليو ومنها ودونك وحاكم الا جاي كو قال لو ان شيطان حريدي فوق على مدنايو انا محرماتك يا معاصي ولو شاء حد يبدون في تجين بوذن هنوين لا اجمعين اليك هو وحي حق الذي الله انزله دجي من السماء الكر ما انبيو لكم لأجلكم إذا كدرتم منهم من بعضه فيه قاركوب شراب وعفزا ومنه قاركال شجر يديه دوج ميزين بعشان فيه في شجري دوجي بياه إذا صاب الحيانبات تصيمون حولها دغساتا يمبوتو هبا وعذرين أيها لكم إذا كدرتم فيه بسبب الماء فيه سوط ولا أزر عبر يا والزيتون يا والنخيل يا والأعلاف يا ذو هو معروف الرجال كيف يلاقيه زيتون أي النخيل يعند أي أنت بعيد شو بحنا كلي جد معه وكون جدهني فمن كل سمرات يجر يا عارف يا قرة يا سلبوس يا جيب يا هوب ومن كل سمراته مرا إدهم أي الله يدنسوا بحشي إن في ذلك أنت قد يدا وح كسران لآية الله لا يدنس أي سوء رمزان أو خالد أو مهديان أو أمانتان لقاب مند. يتفكرون مع منايا والصخور ادفوديي لكم درتي الليل عبينك والنهار مالنتا والشمس غرة على والقمر ضيع والنجوم حديع والصخورات وكل لفوديي في أمره أمر أب أي اللوفوديي قصديه بأمره أي أصعدا بقهر منايا هكنايا مدينة ماله إن في ذلك أنت قد لا واقوسا لآيات تصاليا ووين الله الله يدين تسي قوم من تد دل... أيها يوغسوكا تاي يعقلون محقرانايا وماكي أيها اللينين فديدي يرأى إباوما أكم لأجلكم بذين كدرتين في الأرض للك القديسة مختلفة إساقوا لك القديسة تاي ألوانهم مثل يالكيسة إن في ذلك أرنتا قديدا وحاقوسكا لآية عرقسين لذين عرقسي حق لقوم سمايو وليو حصوتها دلة توحيد وهو وحائب هنا الذي الله سخر البحر بدفه ديدي لتأكلوا هنا بعنطان منه من البحر لحما هلب طريا العصوب كلهم كيوه حيوان البحر حلال كيف مات مركب بحر ليلي بيبضان ولم بأسوك لأي أما همعانا ذين أما هدانان ذين وبيها اللغوشيكو بعدها اللغوشيكو كلكا ديها ترد بدن يكونه هو بشرية أذن التي كدرات لو سمي اي في لباد كلا بعدان كل كبد و شيء أما جهلوه شكل مريضي أما شكل دال أما شكل لو أما من تعرف نقول هذا حيوان البر حلالهم كيفما ما بيان و طهور هو الحل ميتهه الطهور مو ايها الرسول الكريم كل كبد النعمه وهو هو علينا الذي الله تغرفو ديديي البعد بعد ديوال لييسالي هدا فالانيسان و دومل بوغا كوشيشان حقا و بعد حقا انا و بعد تاكلوا من عنتان دراده فاليدين كفوديديي منو من البحر لحما هلب طريا عصب هلب ككليه ما وتستخرجوا ان تاكل منو من البحر حليه بلت جوهر ديمان تلبسونا صونا كلو ساعدا كاتولا كله تصبح عذحيرات حد وتروح حديدا ألف وكم مراكيب مواخرة إلى جيرس في في البحر مقبلة ومدبيرة يضعها لي على بقاعد أصي ودا أما أنت يوحيس ربك أنت يو عن لين صو ودا مقبلة ومدبيرة يضع فيها شفق أنت كل فتو كحجة ولتبثه إلى الضباط من فضله يغذى أبي وهو عن ذلك إن أولم ترك الله اللي, كينا كينا كينا اللي إذنك كينا يا فرهدو ياهي يهدوني هدو ياهي مركبها كينا ياهي ذلك إن وحأوا بأنته إن ليهيين تفتديهينا مركبها إذنك كينا ياهي وعند ذلك إن اللقاء الكريم يسعي ولتبتغوا من فضله إنا تغرأ بتجارك وضلبتان نحمدها مركبها إذنك ما إستيرينا ولعلكم ذنانك إنا تشكرون إن الله سأعني إليكم مهديسان أقوصتان ثم يسانوا الرعدا وألقى قلت كذلك لأني أريد وألقى, وألقى... إبواه الدجي في الأرض قلت وكاليصة... كذلك خواصية بورا واوي وراكا نوكا إنه قليلا وقد أبيه إيا دكا ويو نقول لسا نوكا لقى... قلقوا أساسك وألقى على الأرض إبواه قلت ملي... كذلك موضوع... إن بورت للك لقى... أي دلفوس فوصو... ما دلفوس يوها كل حجلتها كلمة صيبة معناها كسين إذا إن تنبنانك تعالى إلا إكبار دولك كجرة وإلا كورك كريها دولك سارو ما يحاجزين والميزاني سيلا ركبه الله وكاميزاني كورك عدوك ما نغاغي كارو ما ندلين كارو حدوه لغاغو أمو الله لي وأنك كنو الأبربو بالحلاء وصدق الله في قوله إن الله يمسك سماوات والأرض أن تزول ولا إزالة إن أمسه كهما من حد من بعده كالك إزمادة غاجين كارا وعلى بكاوي وعلى بكاوي برخي في الأرض لكاور كيسا كواسية بورا كراهية أن تميت بكم أو لألا تميت إنه ينده للم بكم إذنك وأنهارا وميالبياء أي الله إذن جاحي وروب كدهي لكاسم كيسا أي الاركي باري إساقو حراكي بارتي نكو ورابيي وليه عنهارا وبهيال ايه اللي دين سعود سيهي ايه وصبولا ودوي او حدرولك اللي دين فيترابوره اللي سقفت فيهو مالا مرتا الماشد كلك قف بلي آدم ودسر متر عدو بحيو والله مانا ايه وددن هم الباسمهي كلك ودد الدنيا بدي بحر بمرتا ايه أي بسمهي ان لغم حنق يفير وصبولا ودوي ايه ان بدي بحر بيدين سميني تعلقكم بنتينا ان تهتدو و دونك قدتينا كو غارتانو الدنيا ما شاد كربتي ما قال لها نج دوكك بحضه و غشاجي هداي هوتاي تغيرت باكو مارين هداي باتك ما كباكو ماريناي حدو بابوريا صنيا تركيو بابور داكو غينايا اذا ادونك ما شاد غارنو ان تهتدو ودوني كان دنيي نيو غانو ربتين من شا دربتي ودوني غازا وعلامات هم علامات يا و بنجم حججهم اييهم ترك بدا كو دخجيره يا تدول اكو انولن علاماته وحوي بولك مركي لا جوغو علاماتك وبدني حاجه يقولك النفسي سوا في الارض يقطعهم متجاوره يدي ما بكل دون قمل بوره يمل ثدا يمل زمان خره غودو هي عش ملو هي عراس هي دبيب كل كعشا مرس على كون كذا راي هي ملك كذا رين لكن بدمارك إلا جوا على ما محى على ما لوحة بدمارك إلا جوا ماش مراكين تومران كيل ألبك بحاجو بيهلا يحضرون أما ماش الله مريم بيهدوه مذوبانة وحاس على ما هو يدخل بديك فايدة وعوي وبنجمي حدقه حدقها وموقعنا كل كبير يا قلب يا قبل يا قبل إذن هي علامات كي يبدو لك كو سماية أيها اللقودة كان يهو إلا أرضى ذو حل مدف حد إلا عنها أما سيغنا يا حل الكلية بأل وريرنا هي ذيبال لسماية هي الموقع الكيسا هي المنافع الكيسا أيها كالدوان وحصل لنبع علامة إنك إلا كوها نوليه مركب بالمناسبة qabii najmi hum ya taddu sadah manaafih wa idiyaa قران aya quraanka inoo sheegay mid waatan qabii najmi hum ya taddu hidigaa waa lugu hanuuna hidiga dad wax ka taqaanid hidiga roob uu kugu do amaad wareertid koon ka daafta qiblada feerisid hidinay ka dhig jiray واحد الميز taqiinay magacooda iya day ma qashaa qaysan kolka xidida xididna ugu hanuunow wa fi surati almulk la baashay ayana lagu sheegay mid waxa way yasiilatan li samaa'id dunyia irka lagu qurxiyay kala badna waxa way qamtaalo shayaadinta markay isku dayaan inay samada wax ma qara ka cada ayaa عندما كانوا يقولون سدع امانا في عميليه سدع امانا في عميليه ساحر بانانا ومالعونيه اوه شرق يا خير يا ودي اي بوهن ايه اوه قاس بود قدود بها قفك الحد لا روصو سدع قاروه المانيس جمعة تربا الى ذاك اوه حالا سمايني حد قاس ارودها اللي يرى قفك لشهابين كيسا واللسوه المانا كل مقادير حدقوه شقاكو ملك مقاديرت الله هيستا لكن سمادين لوقو قفيان شياطين لوقو قنتاانو لوقو ناانوو سدخلا ويمان نافيدو داو دا شر يخيشاكم مال كل كاينه تراهي العا وتجعلون رزقكم انكم تكذبون سبنا ايادو ااد لو سو ماراي كولاي يا جيلال ذرن يا روبو اينداي سحادي باس حافتا كزورجستي حتعرفون ماذا قال ربكم الى شاك ويو يرموغت الله ورسوله وعلم وحيه إلى وحيه من قال مطرنا بنوكلة أصبح من عباد مؤمن بي وكافر بالنجوم ومؤمن بالنجوم وكافر بي شابك ملكو دائدك اللبو نغضي حديك وح رميين وربي بانيين يوح ربي رميين حديك بانيين أما من قال مطرنا بفضل الله ورحمته وفك إلى شابك يلادر يشون نغويمي فذلك مؤمن بان قالوا الروميه كافرون بالنجوم حيجو دفيلي ما ما من قالا مفيرنا بنوع كلام شو كان كي دير الكاغي وين قف كان يراذا فذلك مؤمن حد يخلق هو الله عز وجل كما يقول لا يخلق وحومي استفامتانه كلمة الاجتماده وحين حوضان مران قليل كرو إلا هذا جوارتي شيئا سيئا قوله تعالى أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستغن الله لكن تنوكاله وأبده قفل باقران كارا شواب مطبعنا أحد عاقلة أو واحدان هيا أحد وحومي يميدان وحوي باسما أوران مايو إذا جوابت واليس كلف أفرما يخلقوا أحد كأو وعكسه وهو الله عز وجل من يكمل لهم إذا الله لا يخلقوا وحاء من أو مخلوق ذلك يا ملاك وحموهم أشرنا وحمومه أسلمنا وحموما فلات ذكروا ما وجد حسوا في وانه هي جراد الحين وإن تعدوا خذات ارتيسا نح ما تلا برواقد أبايمك ولا ديس لا تحصوها كل كلمة يس سيدا درادة إن الله يبويه لغفور لطيبين انت جفك كم قطه من الله ولا في بدن خيمن بالمؤمنين أنت الرومي زار راعلا ألاون عريس والله يعلم ما تسرون وما تعلنون والله يبويه يعلم وأغاي ما تسرون وحد قرصايسان وما تعلنون وحد موجينايسان ومشريكين صردو منك يبطل هيسان وحد قرصان يا هو أحد موجي سامبا وحد الله كل فايزان أمرنا بكل فايزان أمر المؤمنين كل فايزان أمر دعية القرآن كل فايزان من جهابلاه إيه خيانة إيه دعارة إيه دعوة إيه دين إيه دكتاتة إيه من اما إيسان أما موجي يا مغربية فالله يعلم ما تصرخ وحد غرسناه إيسان يوم ما تعلنه وحد وهو واحد معبود حقا هل <تصفيق> الذي الله صخر البحر أدفع ذيبي ليتأكلوا لنبع منه من البحر أدع هذا اللعمنيل طريا عصب قوة تستخرج أضلب بعدا من بحرك حيلة جوهر هل بصونها الحيلتان وترى حضر كيسه الفولك مراكيبته مواقرة إن يجي ريسه فيه بحرك ويتبتغوا إن أذل من فضله تغذى بالمل والبؤر التجارة أسكت طلبتان ولعلكم تفدد مدنانتنا إنا تشكرون اللهم إذين عليهم هم هذا النقدان وألقى إبادة في الأرض بلك القديس حواسية بورا وواوي كراهية أن تليدا إليك دال لسو قم سيئت باللغو بجي وما دقاغي كارتو بكم إذينك وأنهارا وذيالبالا إذين تراري وصبولا ودونهم باللغو بحشي لعلكم مدنانتنا إن تتدون وضيعك الله ينجعي كأن أنتَ نو ملاودنا لايدن أتقول قرتن وعلى ماتهم على مويين يو بنجم يحديه أيهم ذلك لا تتدون قرؤوا ذي كقول قرتن أفهمنا أتقول يخلقوا حكستهم أي ميا كمان حدلميرا أن لا يخلقوا محبوهم تذكروا ما تذكره مودا خصوص براعين وانتعده حدات الرزسان نعم صلى الله رواجل أبا لا تحصوها كوبي كريم إيسان إن الله يبوين لغفور للتائمين تكفك كالنغضة الله دافد بدا فحيموا بالمؤمنين انتروا ما يسر علي الدنيا آخرابة وقلنا حديث توي والله أب يعلموا أقياي ما تصر هنا أحد غرصان إيسان إيه وما تعلنون أحد موجين إيسان وقلوا لما دباؤك يا حي قلوا لما دباؤك يا حي أيها والذين وحى كلمة دعاء في اللغة العربية بريد إيه ايارد إيه عابدد دعاء عابدي دعاء اياري انت بواقع ما نيسى إيه دعاء توقي قلت أسنمت إيه وحي سمين جري. وَأَنَا وانا اياران جراء وانا توقي جراء وانا اللكرهق نان جراء والذين وحى أما يعابدا أما يؤياران من دون الله ايبا كسوك مخلوق لما انتهى القو غلي وقرب النبي عيسى عبودي جرى كوا عسى عبودي جرى كوا ملائكة عبودي جرى كوا حددها عبودي جرى كوا عرابة القرتين عبودي جرى إذا هذا مركب ايبا لا دافيه ماشي كلا لا هذا الفرق مر وحي الله كسوك عبودي في تلما انتهى قلان دونتا لا يخلوقون مهما شيئا وحبا كلكم روح بينه وروح ما وهم يجابا يخلقون الاومي شي دغخ لغه سميه اما مار لغه سميه اما جت لغه قولاي ام بع باومي قوم واحد عبونيسان با يخلقون الاومي خير وما يشعرون واحد عبوديسان موغا ايانا غورته يبقى صونا لصوب حين دون موغا كلكم عاد كدوب با يجب بابا إلهكم أعدك إلى العابدان حقيقين كله إله واحد واحد كاليول هل معبود باجره؟ وهو الله عز وجل حتى ما فالذي نبددك أن لا يؤمن الرميسنين بالآخرة ما لانتقي يا مددك الرميسنين قلوبهم ذا بيالقوضة منكرة من, من لماذا يدينه دي هو هل عابدان يعمد كالي يتأينوا إياهي أيها المسركين تأقولين تا أيها ملحدين تأجعل تا الآلهات إله واحدا إن هذا لشيء شيء وهم وهم إياك مستكبرون إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون ويقولون أإن الله تاركوا آلهتنا لسائر مجنون وهم إياك ومستكبرون مستكبرون كوين يسير دائه دينته دا يرأيه هي الدعوة هي الدينتي هي وضغي أبا إشكويني سينيان أو حلالهم وكبري أنه لا جرم وحفوا أن الله أبا يعلم أغيه ما يصرون وحا اي وما يعلن وحا إن إنه أبا لا يحب مجعل المستكبري إذا أراد إستكبار لك عبري سنتي يا طالب طلبة يكتسنينا يا عوين كبيري على ابكلي كل خويني عن باهينه ونال الله كبير سكدايا وطلبوا حسن شغة كل عين من هذهنا يا كل كائن والله يحب المستكبرين وحيانا هين بك كومر هذهنا يا جوب جوبا يا ابا مجد على وصدق الله في قوله وله الكبرياء كبيري ياو في سماواتي والله محكون لا يكونوا مستكبرين تا... وعكون لا حقيقه بمجرد كفك وحاجه ما اوغه ويد ابيك كولا قبصله ساعتك ولا قبصله كلبك ولا قبصله لعانتك ولا قبصله هذا قفل اي الناس كودا انا اذا كبر الابلع قفتي اسكو عم عميه سدا درادت بحديث حديث قدسي وحا كو سارورى الكبرياء ويزاري والعظمه انزاري فمن نازعني فيهما قسمته والأبد هذا ما ذي وإنك هي كبرك لفدي جو قفك أقولا مرما وابدئنا يا ولأبيات ما إذن مالك يا آدمي وللكبري هذه قبني آدم هي كبر محاوكا مطفة مستغيرة وآخرك كيفة قديرة وما ذلك حامل عديرة اسلكاغي وها لاغ ابوري شاغو خونا وريسا اخر وعقودا بيسا ضغط الدهين لا نكازو انتو دخايسنا 5 كيلو حراد و هذا سيدك كبير يا ما شكلام ما ادبل الله ان الذي لا يحب مجعل المستكبره تدخ شويه يسيه استكبار كان هو انه فاهمنا اسعده درك الله هديتو لخرغوده تاس كبير ما يا رسول الله وفالبواجي عليها كبهيسا بركيسا إلي عدي هنا في العيين إلى أن كبيرك سألوا يلي رسولك أماركا كبيرك أيو نوت المامي لا بقفل أيو كبيرك ككوما غمت الحق بطر الحق وغمد الناس لا بلاس درفوي حق أماركوه إما دولا دينه وربي رسولي الدين لما غلوا يكاو دادك أماركوه أدك أماركوه حفلتها دادكو سماركو الله كبير لبدا قيبه جوه إذا ومن أفعال القلوب دقوا يا نونكو ما سابسنا حتى كبير شقاكو ماله وحاو يددكو اللح احقروه إذا كبيرك ومن أفعال القلوب لا لابتو حيث ما يزوه حقه اللذيه وعناد لزمائيو يددكو اللح احقروه إلا وحقو فالمائيو إنه يبوين لا يحب مجعل هالمستكبرين ددك يسوينا السيئة إذا بلأنتوا مستكبرين دا إن دارك مستكبرينتي تبعدوا لمثل اللقاسين أيه قرانكم مركي اللويديو وكل خي الندى يا وحيه يا دعوتي عصبيت للمغلي أورك البادية قارئ قمدي وانصور دونا نيسا قرش بيوه منايان كل كاسيلهين ماذا أنزل ربكم قرانكم ولا صوت الجيل لا يعيه وحنو كشجع كانوا أساطير الأولي شد عند تلك وماذا كسر ميه عريان متدعوا داره منو حل الدنيا مدبر مجلس شاكو وضو ولا، لكن وايش كان نقوله؟ وإذا قيل هذه ليلة لهم مستكبرين ت ما مطيع لا كاس مطيع أنزل ربهكم خبجي او أودجيا قلوا حيايا أساطير الأولين أكاذيب الأولين تفكروا قمداي أذية ثمن شاكو شاكبر الليلة كتير كتير كي أيام مد وضو لا محمد لا يرا سلام مر كايلة يه أي دعوة تدكينا اللوميين ليحملوا إنه دوشة أوريتان أوزارهم تنبييالكي قلات قال لماذا هذا الدرد كاملات يدورنا ما يستيرا يوم القيامة قيامة المعلمة هذا كفريكي سمعيا يدور سوحة مالايا من أوزار الذين تدكي وركودي بسوحة مالايا أن أي, أي قرانكي قدع البابيين بغير علم تنبيل آن على هوي سأوحاهم آذين ما يزورن إن كانوا يذنكون عليه وعائهم برسنجين قابدرناه والذين وحده يدعونه يرناه من دون الله يللك سوك لا يخلقون ما هو من سيا وحضة يخلقون الله أموات وابخت غير أحياء كونه الغير كذول وما يشعرون رح يعبدون وراء أيانا قبطة يبعثون الله صوت بحين دونه إلهكم ما بوتينا حقا إلا عابدا إذن كله إله من واحد كليهو فالذين وعقا أن لا يؤمنون الرمازين بالآخرة مالينة قياما قلوبهم لا بيالكوضة منكرات وحدانية أي إنكرسان تاي ومركي إباكالي إلا شيئا وهم إياقا ومستكبرون دعوة إيا الدينة إيا الدعيقة كافركة لكوصايا ملا سألوه ريكيسايا لا, سألو لا جراما وحاقوب على أن الله يباوينه إنه يعلموا أبيهي ما يسرون وحي قرصانايا وما يعلنون وحي موجين وكل حساب تمدون الله فدفا إنه إله لا يحب ما جعل المستكبرين تتعيس ويأي سيو يحق الده تتكنا حق الله وإذا قيل هذه اللويرة له مستكبرين دا. ما محوهي لا أكاس وأنزلت دجيه ربكم خبقوا ربك وحود دجيه لشيك أيها وأما هاي قالوا عليهم أصابير الأولين دادكي ورأيي شكوين كي لقد علاي هاي لقد قري أيو شك شك أيها إنا اللي يحملوا حمباران دلتاد أوزارهم دم بقى قلان كاملاتا يدو أوزارتوزو أي دوما يسترنتاي أوه على دافجر يوم القيامة قيامة المارين تادا ومن أوزاري الذين كوي دم بوذين وهي حنباردونا لمن لونهم أي لميين بغير العلم أبو الله فقال ربي فالحلمي قوي يري على خواهي سعى وحاهم هذين ما يزيرون وعيدو شاكوشي دان أي ببارك الكوة دان قابدارنا قدمكار الله دين تاني على إسلاة والسلاة لون الشيء بغتادة بساقة إيا من يورنجيرتي قالت علَّه فبوه يركض ما كارَ وحَقَّه قرصَيَّ الَّذين أردَشَ من قبْلِهِم خرَشَكورِيَّ كقومٍ عاد وعادِم وثَمُّ أَيَّ حَقَّه من قبْلِهِم أي دين تين عُرِيَمِيَ الدعوة هي الداعية إلا من أي كفر عشان سكوتاهم ومن المارين فات الله الله يمد مجانهم لست أي سمايهم من القواعد جيخدهوسة أيها يبقى قيمي فخرى وحدعي عليهم كركوضة الصغف تدمدي باكل عذي وحي ولا يحيق المجلسي إلا بأهله حقرفالح قبقي سماي أيها كبقى قيمي فخر وحدعي عليهم كركوضة الصغف تدمدي أيها كل عذي من فوقهم قربوا قد عذي وأتهم العذاب هذا باويمن من حيث ملايين لا يشعرون ترامين ثم كقدر انت هو هادوية يوم القيامة قيامة ما تهلا يخزيهم يبدو الليلة يا ويحرش القولي او يقول أين شركاي واحد وحلوة دهجين جرتين أول الذين شركضوا هاد كنتم هان جرتين تشاقون كوى خلافة خلاف جرتين فيهم شركضا جواب مخلان كل كاس أهل علمك خصوصي إيه النبياشي إيه سالحينتي باكوه السناية قال الذين أخيروا عيتي هذا قوتوا العلم حق الباغون لغسييي إن الخزي يدل اليوم منت يوصوا حمان إذا يكاد على الكافرين كوه الحق الديني يدون هدي لجوغي أي الدل يدرهم إشكوتي من منت الذين تقديد يدا ستأوفاهم هاي نفتا كتبتي الملائكة ملائك باوافستي وعلي من أنفسهم هاي يقول النفت هذا بالشر والكفر والشرك والمعاسي قدو الميت فألقوا معلنته قيامتك وعلي ببنا السلام وهو كان سمعنا لقونة إلا الله ديان هاي يقول ما كنا مان وحانجر كان دونك جوغني من هذا يلاته وحماه وأنه سمعيني مجران كذلك يقولون بياني ياهرك بلا سمين. إذا با سمين إن إذا حماه يسمعين وكذلك حماه إذا يتبع سمعيني سأل إن الله بويننا عليهم الله أقوم بلو إما الله أقوم بلو كنتم في الدنيا هذا هاجر تعملونك وسمعين دائيا نعضا دا. فادخلوا قال أفواض جهنم جهنم الباب كلاقالا خالدين الذين كواكوا واراية فيها جهنم قدهت فلا بيسا وحب ملا هي باس ايه وحاقب تلنكار متوى المتكبرين حقا كواهيس كواهين ايتيجي كدوتك حقيري ما يكون لك جهنم ايه اوكوا باس بدل فيما فيها من الغسلين والضاريع واليحموم وحي قرون ايه كجيري ايه ايه ايه ايه ايه ايه اوكوا باس لون كلها حق وحايس قده انه بابيه واكا مالكيسا في الدنيا والآخرة قد وحالبا مكرعينوا هكارسدي الذين قالوا من قبلهم غراشكوه الرئيسي أي الرسوشي إيا الديني إيا دعوه إيا حقي شرقوه إيا حق القسميي ومام المارين إيا الله من بنيانهم حقر تيا شركاء ديسال وحيا بابولان من الغواعيد سلكوا سائبا وغيما فخرذ بلدو على عليهم كرخوا الصقفو تنمدي ما كل على من فوقهم كرخوا ذكزوا على واتهموا العذاب أي أغيما من حيث ملبو غيما لا يشعرون أندرهم ثم كذل يوم القيامة قيام هذا مالا تلا يغذين أبد اللين دونا أو يقول محبة أرندونا أين شركاي كواذ محبة وذا جندير سن أول وحيد سرن ما انتظوا من جميع قمتهين الذين شركوا قد كنتم في الدنيا كواها جرتين تشاقون مسلمين تمو واحدين تا فيهم شركوا واسم دي جرتين وحضيتران واركال الليذين كواي قال الذين أخيروا إيرادان وط العلم أقول أبسيي إن الخزي الدلي اليوم ما انت وقياما لتاقيعي يوصوا حمان إذا على الكافرين انت حقديدي قرك يديعاتي الذين كافرين تتوفاهم أي نفتك غفتي الملائكة ملائكة بأن نفتك غفتي وعلمي أنفسهم ليقعوا النفط هذا بالشر وشرك والكبر والمحاسي والظلمي فألقوا معلمت قيامه وعي جدان أسأل مهو قنزمين اسمد غازيان بابا الريال قائلين أي جدول ما كنا في الدنيا كما أننا هنجرين نعمل كواصة ميا من صعين حويرة وحماة ما أنو سمي بلا سمي ساء إن الله يبوينانا عليم وأقوام بذن بما وحيات كنتم في الدنيا كواهان جرتين تعملون كواهان فادخلوا قال أبواب جهنم يهنم الباب هذا قال خالدين إذنكوا قواريا في جهنم القدير فلا بلسا وحاقوا باسيا بلا بذن ما هو المتكبرين كواهان جرتين لأي لي كنك هذا لأنه مأه بازي بلا بذا والله أعلم